كلهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب. قالون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت عليكم وأوفوا بعهدي وفي بعهدهم وإياهم يترهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولى كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنكم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم فَمْسَكٌ وَأَمْ سُمّ تسلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا التي أنعمت عليكم وأني تفضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخرج منها عدل ولا هم يصرون